117. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون 118. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 119. وما تأتيهم من آية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 ما هم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم